بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك ان انذر قومك من قبل ان ياتي اهم عذاب اليم قال يا أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعاء إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتظهر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهرا، ثم أسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مجرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات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 ولا يبدو إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولواردي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبا